كان مقداره خمسين ألف سنة، فاصبِد صبراً جميلا إنهم يرونه بعيدا إنهم يرونه بعيداً، ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل. وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميمة ولا يسأل حميم حميمة ولا يسأل حميم حميم يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدى من عذاب يوم إذن ببنيه، يود المجرم لو يفتدى من عذاب يوم إذن ببنيه، وصاحبته وأخيه. وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظا نزاعة للشواء كلا للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى 123. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين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 ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوَعَدُونَ